وَسَيَرَاللَّهُ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ لَكُمْ إذًا قَالَ بَكْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَان يحدفون لكم لتروا الله عنهم فإن تروا الله عنهم فإن الله لا يروا الله عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وهو من الاعراب من يتخذ ما يوثق مورما من يتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتهذ ما ينفق قربات عند الله وَصَلَوَاتِ الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله وفور رحيم فالسابقون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 وَكُلٍ يَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ مَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَعُنَّ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَجْتُبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا متفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ول يحلفن إن أرادنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا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 فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بن بريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 حتى إذا الله قت عليهم الأروب بما رحبت و الله قت عليهم أنفسهم ظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليجوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موض أن يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْسِلَتِ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الذين آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واضمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 ولو يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَتَقَ الْقُرْآنَ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ وَالْمَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نَّفْسِي إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُحَاوِلُ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَمَّثُهُ عَلَيْكُمْ أَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكُضِيعَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَأْخَذُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ إني إِنِّي مَعَكُم مِنَ المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّمَا يُكْتَبُ لَنَا مَا تَمْكُرُونَ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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها مزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصدا كألمتون بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترضوا. وَالَّذِينَ من يرزقكم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْلُصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ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 قل هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَ الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فما يتبع أكثرهم إلا ظَنَّ إن الظن لا يوني من الحق شيئا إن الله عليم مما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصطيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِي اللُّونَ فِيهِ وَمَا يَعْجُبُ عَلَى الْرَّبْبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا صُورَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ النُّبِيِّ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 إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى, الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قلوا إلي ولا تنظرون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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنْ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالُوا مَا سَأْتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ السِّحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تمكنوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدبا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آل آنَّ وَقَدْ عَصَيتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا ولقد بَرَأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَرَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَعْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتِلْفُونَ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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل إني معكم من المنتظرين مَن نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَن نُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحافحة